وَإِن كَادُوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يَسْتَبِزُونكَ منِنَ الأرضِ لُخْردُوكَ مِنْهَا وَإِذ لا يَبَثونَ خلِافَكَ إِللاا قَليلَ وَإِنْ أَنَّةَ مَنْ قَرْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا أقيم الصلاة ليدوك الشمس إلى غسق الليل وقُآ الفج أبي الصلاةيدلووك الشمس إلى غسَك اللي وقآ الفج إنق آن الف كان مشخود إنك آن الفل كان مشفود وَمِنَ الليْل فَتهجد بهِ نَاافِيلَة لكسَأَ ي بعتَكَ رَبّكَ مَقامَم مححمودَ وَمِنَ به نكةً لك سَأَ يبعتَكَ رَبّكَ مَقامًا محمودَ وَقُ رَبّ أأَدخِلني مدخَلَ صِق وَأَخجني مُخْجَ صِط وَجَعللي مَِّد كَسُطانًا النَّصيرة وك مَببي وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا إِنَّ الْبَاطِلَ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 وَإِذَا أَنْعَمْنَا على الْإِنْسَانِ اعْرَضَ وَنَأْبَىٰ جَانِبَهُ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ اعْرَضَ وَنَأْبَىٰ جَانِبَهُ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا يَأْمَلُ عَلَى شَكْلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا قُلْ كل, كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما